لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قَالَ رَبِّ عَلِّمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وَمَا أَسَلنَا قَضِلَلكَ إَِّارِ جَلًَا النّ حِي إلَيهِم فَسْأَلُ أَه الذِكرِ إ كُتُم ل تََّمُون وَمَا جَعلنَاهُم جَسَدَ ل يَأكُلونَق 111. طعام وما كانوا خالدين 112. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 113. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فَلا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ وَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بِبَأْسٍ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 جَعلنهُ حَصيدًا خُمِدين وَماَا خَلَقَُ السَّم أَوَ الأرَّّ وَماَا بَنَهُ مَا ل عبين لَ أردنَا أن نتخذ فاستخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 تَأْخُذُونَ آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 كثا ورهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فعبدون وقال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 يَأْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَوْا هُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ بِذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 117. تهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 118. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بَل هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ عِنْدِنَا يُصْحَبُونَ بَلْ مت 119. أفتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر 110. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من قُل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم دعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسستهم حَتْمًا مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ 119. قال مِنْ من خردل بِهَا بها وكفى بنا حاسبين 110. ولقد آتينا موسى وآرون الفرقان وضياء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 111. وجدنا آباءنا لها عابدين 112. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين 113. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من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 فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين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 يَقُولُونَ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ وَمَا يُضِرُّكُمْ وَلَا يَنفَعُكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ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 وَلُوطًا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 113. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 114.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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 112. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 113. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين 114.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 طَاعَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ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 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مُشْتَاهُونَ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نُطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 112. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون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 فَهَ الأأَتُم مُسلْلِمونون فَإِن تَوََّو فَقُلآذًَا تُكُمَّ على سَو وَإِن أَذِرِ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعيدُ م تُعَدُون إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ